بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبا خافض وترافعه اذا رجت الارض رجا وجسلت الجبال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 ثلة من الأولين وقليل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 yang mereka lakukan, tidak berkelahi di antara mereka, dan tidak berkelahi, kecuali mereka berkata, "Salam, salam." Dan orang-orang kiri mereka, وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرا لا مقفوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إما أنشأناهما إن Bjala huln abkarah, gurba atraha, li ashab al yamin, thulatul min al awalin, wthulatul min al akhirin, wa ashab al shimal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 قل إن الأولين والآخرين لمجتمعوا إلى ميقات يوم معلون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من ذكو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 ما تنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على بدل أمثالكم ونُجئكم ونُجئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم أنشأ الأول فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحروسون أأتم تزرعونه أنحن الزارعون لو نشاء لجعلنا محطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزم أم نحن لو مشاءه أجعلناه أجاجه فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون آتٌ آتٌ شجَّتَه نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم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 فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلوت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فرجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرحوا وريحا Furuhu wa rihanu wa jannah dunaim. Wa amma im kabul ashab al yamin. Fasalamu lak min ashab سلام لك من اصحاب تصليت وجحيم وتصليت وجحيم وتصليت وجحيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اذا وقعت إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Wa ashabul Mash'ahat ma'ashabul Mash'ahat, wa asabiqun asabiqun, ulai'ik al-muqarrabun, fi jannah naim, thulatun min كين عليها متقابلين، يقف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا يوزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون tidak bersinar di dalamnya, dan tidak ada yang berada di dalamnya, kecuali dikatakan, "Salam, salam." في سدر من مخضود وطنح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مطوعة ولا ممنوعة وفرش مرصعة إنا فانشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وويل لمن يحموم لا بارد ولا كريم إن كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنت العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجمعون إلى ميقات يوم معلون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاأكلون من شجر من زقف فملؤون منها البط أشاربون عليه من الحميم فشاربون شراب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنت تخلقونه خالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على وبدل أمثالكم ونُشِئكم ونُشِئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأول فلو لا تذكرون أَفَلَقَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ أَأَأَتُمْ تَزْرَعُونَ أَنَّحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء نجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنين وجعله اجاجا فلولا تشكرن افرئيتم النار التي ترون افرئيتم النار التي تم شجرتها نحن المُشْيُون نحن جعلناها تذكرته ومتاع المُقْرِين فسبح باسم ربك العظيم.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 Rohu, warihanu, wajadun ghaib, wa anma' inka min ashab al yamin, fasilamulka min ashab al yamin, fasilam, fasilamulka min ashab al وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ و تصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعا إذا رجت الأرض رجى وَجَسَّ فِي الْجِبَالِ بَسَّ فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَسَّ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل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 أصحاب اليمين في سبر مخضود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إما أنشأناهما إن شاء فجعلناهم أبكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زموم وحميم وظل من يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنط العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زق فمالئون منها البطور Fajaribun alaihi min alhamim, fajaribun shorbal him. Hada nuzulhum yoom adzim. Nahlul halakna kum, falolatu sadzqun. Afraytum ma tannun, الَّذِي خَلَقَ وَصَوَّرَكُمْ وَمَا فَعَلَ بِكُمْ مِنْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نَحْنُ قَدَّرْنَا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ شاءتم نشجوا تا ام نحمل المنشئون نحرجعلها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam bermuasam فبهذا الحديث أنتم مدينون ولتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون حين حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن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 تصليت جهيم وتصليت جهيم ان هذا له حق يقين نسبح باسم ربيك العظيم اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبه إذا رجت الأرض رجى وقست الجبال بسا فكانت هبا أم بثا وكونت أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشمة ما أصحاب المشمة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 ذَكِيّنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَقُوفُ عَلَيْهِنَّ مَلَذُون مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَ لَهُمْ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ لِمَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مخضودة وطلح موضودة وظل مندورة وما إن مسكوبة وفاكينات كثيرا لا مقصود ولا منوع وفرش مرصوع إما أن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 تنزهم من وحميم وويل لمن لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياه العظيمه وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَاهُنَّ الْأَوَّلُونَ قُل إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ يهضلون المكذبون لآكلون من شجر من زق فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم ها لهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون اانتم تخلقون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 تحرثون أأتم تزرعونه أن نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكه إن لمورمون بل نحن محرومون أفرأيتوا الماء أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْمُ لِنْزِلُونَ لَوْمَ شَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ Jatuh, shajaratul nahl Mushiyun, nahl Jalla ta'lekratu wa ta'ali al muqmin, fasyabhih bissal Rabbika alghaibim, fala uqsimu bimawakin nujum, wa قَسَمَ اللَّهُ مَا تَعْلَمُونَ عَظِيمَ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفِي الْحَدِيثِ أَ ودينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلوت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا Sarjulah, in kau tum sadiqin, faama in kau min al mukarrabin, fauruhu warihanu wajnna tu سلامٌ لك من أصحاب اليمين فسلام فسلامٌ لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين تصليت جحيم، وتصليت جحيم، إن هذا له حق القيين، فسبح باسم ربك العلي. إذا وقعت الواقعا ليس لوقعتها كاذبا خافضت الرافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونا متكئين عليها متقابلين Yaquff عليهم wildan mukalladun, bakhiruwa abariq wa kais min ma'ain, la yucdugun hnya, wa la yuzifun, wa fakehah min ma ytxyirun,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 اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح موضود وظل من ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيراً لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إما أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا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 lah baridu, Allah Kerim. Innahum kauqabla dzalik mutrafin, wa kauqabla al-hiyatil gawin. Wa kauqabla al-hiyatil gawin. Wa kauqabla al-hiyatil gawin. Wa kauqabla al جمعون إلى ميقاطي يوم معلون ثم إنكم أيها البلون المكذبون لاكلون من شجر من ذق فملؤن منها البف.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 قالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن وبدل أمثالكم ونوشئكم ونوشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأ الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحروسون أأتم تزرعونه أنحن الزارعون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 أفرأيت النار التي ترون، أفرأيت النار التي ترون، أرأتم أشأتم شجرة أم نحن المُشْوَشِؤ؟ نجعل ماها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم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 وَلَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَدَوْلًا إِذَا بَلَوَاتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينًا إِذًا تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا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 إن كان من المكذبين الله غاديين من حميم سنذل من حميم وتصليت جحيم Tasliyah jahim, inna hāzaluhu hak al-yaqin, fasabih bismi Rabbika al-ʿalīm. Jika wujudil wujud, laisal wujudnya kafir. Khafidzul rafīʿah, jika rujudil al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 Kanu, yang malun, la yaslagun fiya lawu, walat alfi ma, illa qila salam salam, wa ashab al yamin مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوعة إنا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 فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقون خالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على سبيل لا أدّل أمثالكم ونُشئكم ونُشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأ الأولى فلو لا تذكرون أَفَرَأيَتُمْ مَا تَحْرُسُونَ أَأَأَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَأَنَّحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكبون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو مشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم Shajar tanam nahl al mushiyun nahl jadilah terdakir tau wa mata ali al qawiin fasybbih al sabil Rabbik al adzim هُنَ قَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمَ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفِي الْحَدِيثِ آنَتُمْ يَحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا رجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة سلام لك من اصحاب اليمين فسلام فسلام لك من أصحاب اليمين وأم تصليت وجحيم وتصليت وجحيم وتصليت وجحيم ان هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت ثباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Wa ashabul Mash'ahat ma ashabul Mash'ahat, wa asabiqun asabiqun, ulai'ik al-muqarrabun, fi jannah naim, thulatun min al-awalin, Ala surur mauzun, mukkinlahanya mutqabliin. Yaquff عليهم wudan mukhladun, b'akwabu wa abariq wa kais min ma'ain. La yufd'guna'nya, wa la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 Allahu wa la ta'ala mana illa qila salam salam, wa ashab al yamin mana ashab خضرا وطلح منضود وظل مندود وماء منسكب وفاكهة كثيرا لا مطوعة ولا ممنوعة وفرش من رصعة إن أنعشناهم فجعلناهم ابكرا عربا اتربا لاصحاب اليمين ثلث من الاولين وثلث من الاخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحيات العظين وكانوا يقولون اذا متنا وترنا ترابا وعظاما الا اننا لمبعوثون أو اا مجموعون إلى ميقات يوم معلون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوق فمالئون منها البطور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 مالكون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على نُبَدِّلُ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئُكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكبون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم محرومون أَوْمَ شَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْنَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْفَرُونَ جاءتم شجرة لا نحن المُشْيُون نحن جعلنا تذكّرته ومتاع المُقْرِين فسبح لسنا ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فبهذا الحديث آتٌ مدينون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا لا إذا بلغت الحلقون، وآتٌ حين إذ ينظرون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين فرجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم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 تصليت جحيم، وتصليت جحيم، إن هذا له حق القيين، فسبح باسم ربك العظيم